أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكذا تتوالى لقاءة المحبة والإيمان من بقعة طاهرة مقدسة وغدا او بعد غد سنودع شهرا كريما ملأ نفوسنا بالمحبة وسلام وتهر قلوبنا من جميع الشوائب التي علقت بها ايها الاخوة الوافدون الى هذا المسجد الاقصى جلس الان في صفوف متراسة بعد ان ادو صلاة العشاء والتراويح وانظارهم اتجه نحو المقرئ العربي الكبير الذي يجلس الان على كرسي كبير في وسط هذا الصفوف وهم بانتظار ان يطلوا عليهم كلمات الله التامة التي اضاءت لنا طريق الخير وهدايا ايها الاخوة المخرئ الكبير الشيخ مصطفى اسماعيل يتلو علينا ما يتيسر له من ايات الله الكريمة اعو الله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذنا ذاهره ربه بالرازق قنط تنسوا اذ ذهب الى في عننا فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فترشى فأراه الآية القول فكذب وعصى ثم أذبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الآلا fonzan ou nakan ah si ou la a la ta إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ أبلا في فقل هل لك إذا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتحسى فأليه لا يتركه لا فكذب وعفى ثم أذبى ما حجه ربنا فقط انا وربكم لالا الله الله <تصفيق> الله لعنب يا اخوان الله هناك mba o patan ka to you and وأرطش ميلها وأخرج ضعا ونربع ذلك بعاها أخرج منا Ey nə var انسان ذخرقان امين ثم اا ان انسان ذخرقان امين وفع سمكا فسوها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض ذات dəha <Sül> Allah Allah Allah Ərfəyin وَيَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ إِنَّ سَمِعَ أَوْ رَأَى وَوُرِثَتِ السِّجْنُ فأما من طغي وعاتر الخياة الدنيا فإن الجعيم هي وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ للساعة أيان مرتاها كما أنت من ذكراها إلى anh tâm điều mâ nhau xa các anh سماء فقط وإذا الكواتب انتفرت وإذا البعار فجرت وإذا القبور بوثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت عَلِيمٌ نُمْسِكُ مَا قَدَّمُوا وَأَخَّرُوا ۚ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ kok kepsan kefa Allahu aleikum Allahu nabiy ahwanna yani ne أي صُورٍ مما زَاءَكَذَبَ أم ما أكبر من لَرَيٍّ انر وئمي اذا ثم او فطن واذ ان وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ <تصفيق> وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَلَمْ نَجْعَلْ Yeah أهلمن نفس أم قدمن طوا الله رب يا Maşallah. Maşallah. Vazifə nə? Ya Allah. Maşallah. لَا فَلْتَكَرِبُوا نَبِيّ دِينِهِ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَافٍ فِي الضِّيَنِ جعيم يصلونا يوم الدين يصلونا يوم الدين وما أدرك ما يوم